يغرس ثلاثمائة نخلة خدمة لعبد في حصن قريضة وفي أحد بساتينها ينهض القائد صلى الله عليه وسلم ينهض بعد أن غرس بيديه ثلاثمائة نخلة ليهودي يعيش في دولته نهض يتصبب عرقا رغم أن شعبه يتمنون لو جلس في ظل بارد وعلى كرسي وثير وكفوه مؤونة الغرس والتعب أي حاكم في الدنيا يفعل ما فعله نبي الله من أجل عبد فقير من شعبه أما النخلات فيقول عنها سلمان والذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة استلم اليهودي بستانه الجديد وهو الذي ظن أنه قام بتعجيز عبده لكن سلمان لا يزال عبدا لأنه لم يدفع الأربعين أوقية بعد ومرت الأيام وبعد إحدى الغزوات رأى صلى الله عليه وسلم بين الغنائم قطعة ذهب مثل البيضة رآها فلم يقسمها بين زوجاته أو بين بناته زينب وفاطمة وأم كلثوم فحين يرى صلى الله عليه وسلم الذهب يتذكر فقراء الشعب فقد نهض صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد إحدى صلوات العصر نهض يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته أخرج صلى الله عليه وسلم التبر وهو الذهب أخرجه من بيت زوجته ليقسمه على الفقراء كما يمسك الآن ببيضة الذهب فيسأل رجاله سؤالا يفيض رحمة قال ما فعل الفارسي المكاتب فكانت الإجابة أن انطلق رجل نحو حصن قريضة يبحث عن ذلك العبد الفارسي الذي خفق له قلب القائد صلى الله عليه وسلم ولما وجده أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه فترك سلمان ما معه ومن معه وانطلق نحو حبيبه وقائده ولما وصل وسلم على النبي رد صلى الله عليه وسلم السلام وقال له خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان فاستغرب سلمان وقال وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيا قال معجزة وكرامة لهذا المناضل الذي بذل الغالي والرخيص بحثا عن التوحيد قال صلى الله عليه وسلم خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك أخذها سلمان وصار يقطع لليهودي منها أوقية أوقية وهو مذهول مما يراه بعينيه ويلمسه بيديه ويقول فأخذتها فوزنت له منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية فأوفيته حقه وعتقت تنفس سلمان هواء الحرية من جديد فكان ذلك اليوم أسعد أهل الأرض أسعدهم بتوحيد ربه عز وجل وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم